بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في ثرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أواخر سنة التاسعه الهجرة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيما وابن ماجه في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل نته أم كلثوم فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور بيدا فراتنا فاذ الذي فلما ترانا اذا لا فالقى إلينا وقال اشعر نهاياه وروى امام البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال انس فرائيت عيناه عينيه تدمعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل منكم رجل لم يقار في الليله فقال ابو طلحه رضي الله عنه انا قال فنزل قال انس فنزل في قبرها وروا الامام احمد في مستدحه بسرد صحيح على شرط مسلم عن علانه رضي الله عنه قال أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته ام كلثوم رضي الله عنها حتى رؤي الدم ويتحدر من عينيه فبموتها رضي الله عنه لم يقم من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها وفات عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله وفي ذي من السرد التسعة الهجرة مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله بعد المرض عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه الذي مات فيه فقد أخرج الإمام أحمد في مشنده وأبو داود في سننه بسنن ضعيف عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فما ثم قال عبد الله بن أبي يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فامن علي فكفني في قميصك وصل علي واستغفر لي فلما مات عبد الله بن ابي بن سلول قبعه الله جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه اياه فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فاذني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف عمر رضي الله عنه فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يريد الصلاه قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له يا رسول الله اتصلي على ابن أبي وقد نهاك الله أن تصلي عليه وهو القائل أي ابن سلول يوم كذا وكذا كذا وكذا يعاجز عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر عنه عمر فلما اكثر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيرت فاخترت لو أعلم اني إن زدت على السبعين يغفر له لزيدت عليها وفي روايه الأخرى قال صلى الله عليه وسلم إنما خيرا لله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين قال عمر رضي الله عنه فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله جل وعلا عليه ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال عمر رضي الله عنه تعاتبت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله عالم لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي قال حافظ الفتح اينما لم اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه وصلى عليه اجراء له على ظاهر حكم الاسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الأمر يصبر على اذى المشركين ويعفو ويصح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم عن يظهر الإسلام ولو كان بطيله على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مور الحق ولسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى فوائد هذه القصة وفي قصة وفاة عبد الله بن أبي من الفوائد أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاضي، وفيه التكفين بالمخيط وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سهى عنه وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه وفيه جواز استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه وقد حب أهل العلم عدم التبسم من اجل تمام الخشوع فيستثنى منهم ما تدعو إليه الحاجه وبالله التوفيق حد ابي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعه الهجره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم المسلمين حجهم وباقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يتابع الدعوة والوفود التي جاءت لتعلن إسلامها عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وإنما لم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حج لكراهة الاختلاط بأهل الشرك الذين يتنسكون بغير التوحيد وربما طافوا بالبيت عراتا ولم يكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدهم, ليصدهم للعقود التي بينه وبينهم فخرج ابو بكر رضي الله عنه في ثلاثمائة رنة من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنه قلدها واشعرها بيده الشريفة، واستعمل عليها نادية من جندب الأسلمي رضي الله عنه، وساق ابو بكر رضي الله عنه خمس بدنات فلما خرج ابو بكر صديق رضي الله عنه من المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة براءة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في الحج. فلما كان ابو بكر رضي الله عنه في الطريق الى مكه اذ سمع رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى فظن ابو بكر رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا علي رضي الله عنه فقال له ابو بكر رضي الله عنه امير انت ام رسول فقال علي رضي الله عنه لا بل رسول ودفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره على الموثم وامر عليا رضي الله عنه ان ينادي ببعض الامور كما سياتي ثم مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقام للناس الحج حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن من كان له عهد فعهده إلى مدته وما لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مضت الاربعه أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله بعث أبي بكر رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه في ناس معه، فأذن مع اللي رضي الله عنه في الناس بعرفة وبمنن وبالمشاعر كلها بما أمر به صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع اللي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حيث معثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببضاء قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف البيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن له أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بارئ من المسركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت أنادي حتى صاحل صوتي قال الحافظ الفتح فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة رضي الله عنه لذلك أي الإعلام كانت بأمر أبي بكر رضي الله عنه وكان ينادي بما يلقيه إليه علي رضي الله عنه مما أمر بتبليغه وبذلك قضى الإسلام نهائيا على معالم الشرك في مكة المكرمة وحافظ للبيت قدسيته وحرمته وكانت هذه الحجة بمثابة التوطيئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع فلم يحج عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى حجة الوداع أحد من المشركين. رواية ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكيل الآثار وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم آبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدرك أبا بكر فحيثما لاحقته فخذ الكتاب منه فذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم قال علي رضي الله عنه فلاحته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع وكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك قال حفظ بن كثير بعد أن أورد هذا الحديث في البداية والنهاية وهذا ضعيف الإسناد فمتنه فيه نكارة وقال الإمام الذهبي وفي متنه نكاره فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج سنة تسع ولم يرده ولا رجع بل هو الذي أقام للنزل الحج ذلك العام وعلي رضي الله عنه من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع بدفعه ويعتمر بأمره وإنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ليكون معه ويتولى علي رضي الله عنه إبلاغ البراءة للمشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصابته فقد كانت العادة المتبعة عندهم أي عند العرب أن لا يعقد العهد ولا يحله إلا المطاع أو رجل من أهل بيته فلم يكون يقبلون ذلك من كل أحد قلت قد ثبت إرسال علي رضي الله عنه ببراءة من غير هذا الوجه كما تقدم لكن الذي لم يثبت هو رجع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأمير علي رضي الله عنه السنة العاشرة للهجرة دخل العام العاشر الهجري والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويرسل سراياه ودعاته إلى قبائل العرب يدعونها إلى الإسلام ويفقهونها في الدين وقد حدثت بعض الأحداث قبل حجة الوداع منها بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلم الناس القرآن وأمور دينهم واستعمل كل واحد منهما على مخلاف منها واليمن مخلافان وكانت جهة معاد رضي الله عنه العليا إلى جهة عدن وكانت جهة أبي موسى رضي الله عنه السفلة وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطوع ولا تختلف فوائد الحديث قال حفظ الفتحي وفي هذا الحديث من الفوائد الأمر بالتيثير في الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك شدة لألا تنفر قلوبهم سيما في من كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا أرثت بحالة وتداولت عليها نقلها لحالة آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه قره الإمام محمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن أبي بردس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلمان الناس القرآن لوهية مخالفة وقع في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أسبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو مخالف لهذه رواية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما معا وجمع بينهما الحافظ الفتح فقال يحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سابق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحدا بعد آخر سؤال أبي موسى رضي الله عنه ثم سأل ابو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير يقال له المزر وشراب من العسل يقال له البتع فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فائده مهمة جدا قال حبظ الفتح وقد دل بعث أبي موسى الأشعدي رضي الله عنه إلى اليمن على أنه كان عالما فطنا حاذقا ولو لذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الاماره ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين قال ابن العربي وغيره والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك وغاية ما وقع منه رضي الله عنه أن اجتهاده أده إلى أن يجعل الأمر شورى... بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدن ونحوهم... لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بالصفين... وآل الأمر إلى ما آل إليه... وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل رضي الله عنه... روى الشيخان في صحيحهم علي بن عباتة رضي الله عنهما قال... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل رضي الله عنه... حين بعثه إلى اليمن...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 وروا الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنة الكبرى بسند حسن عن معارف جابري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من ديلارا أو عدله معافر وأمرني أن أخذ من كل أربعين بقرة مثنه ومن ثلاثين بقرة تبعا حوليا وأمرني فيما سقت السماء العشرة ومما سقي بالدوال نصف العشرة وراى الامام مالك في الموطئي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اخر ما اصلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرزي أن قال يا معاذ احسن خلقك للناس وراى الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند ضعيف عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعته الى اليمن قال له كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بما في كتاب الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فائل لم يكن في كتاب الله عز وجل قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيه رسولنا رسول الله قال أجتهد رأيه ولا آلة قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال الحمد لله الذي وافق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله حديث ضعيف روى الإمام أحمد في مسنده بسنة ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مستده وابن حبان في صحيحه بسلد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عسى الله أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال إن اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا قال الحفظ الكثير كثير رحمه الله تعالى وهذا حديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذ رضي الله عنه لا يرتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر رواية المخالفة روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ضبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا سجد لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بعض الأحداث التي حدثت لمعاذ رضي الله عنه في اليمن روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصفحة فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقد غزر من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم قال الحافظ الفتح وقد استشكل تقرير معاذ رضي الله عنه لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة وروى رمان البخاري في الصحيح عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفيه وترك ابنته وأخته فأعطى لابنة النصف والأخت النصف ولم يزل معاذ رضي الله عنه على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووافى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الحج وفات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر لايار الخلول من شهر ربيع من الأول سنة عشر للهجرة عند مرضعه أم سيف وكان عمره ستة عشر شهرا أخرج الشيخان في صحيحه مع الأنس رضي الله عنه قال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم لما فقبله وشمه ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين تذمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون أروى بن حبان في صحيحه والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحأ أسمة بن زيد رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا منا ليس لصارخ حظ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب فلما مات إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم أبني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة قال لمه النوي ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين فإن له توفي وله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر فترضي بقية السنتين ودفن في فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال متى إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهرا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن بالبقيع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المصيبة كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي فقد سنى لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب ولذلك كان أرض الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمده لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن على عيشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباة رضي الله عنهما انه قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فسنده ضعيف جدا فيه إبراهيم بن عثمان وهو العبسي مترك واخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عاد براء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن س في سنده جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف قال ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف في السبب الذي لاجله لم يصلي عليه فقال الطائفة استغنياب لبنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة الله كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه وقال الطائفة الأخرى انه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه كسوف الشمس وانكسفت الشمس يوم مات ابراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما انكسفت لموت ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاه الكسوف فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي وفي روايه الامام احمد في مسنده بسند جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله على وإنهم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد قال أبو حاتم ومر في هذا الخبر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وهو المقصود فأطلق هذا المقصود على سببه وهو المساجد لأن الصلاة تتصل فيها لا أن المساجد يستغنى بحضورها عند كسوف الشمس أو القمر دون الصلاة فضائل إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ولكن لا نبي بعده ورأى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن على أنس رضي الله عنه انه قال لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا الخامس عشر وفد كند قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانون رجلا من قبيلة كند على رأسهم الأشعة بن قيس وكانت منازلهم باليمن رأى الإمام أحمد في مسنده ونواله في سنده بسند حسن عن الاشعث بن قيس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون اني افضلوم فقلت يا رسول الله إن نزعم أنك منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر بن كينانه لا نقفو أمنا ولا ننتفي من ابينا فكان الاشعث يقول لا اوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كينانه الا جلدته الحد وعرى الإمام احمد في مسنده بسند حسن على اشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك ولا ولدت أن مكانه شبع القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوه ثم لئن قلت ذلك إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة زاد الطبراني ومبخلا وكان أشعط بن قيس سيدا مطاعا في الجاهلية وجيها في الإسلام وقد ارتد عن الإسلام بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قادسية والمدائن وجاده وما ومات سنة أربعين أو سنة أربعين بالكوفة بعثوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن وفي رمضان من السنة العشرة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقبض الخمس من خالد رضي الله عنه ويعلمهم القرآن والإسلام ويقضي بينهم. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري من قضاء. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي رضي الله عنه ثم قال اللهم اهل قلبه وثبت لسانه ثم أصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبير لك القضاء قال علي رضي الله عنه فما اختلف علي قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد وفي رواية أخرى قال رضي الله عنه فما أعياني قضاء بين اثنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي, علي رضي الله عنه مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فخرج علي رضي الله عنه حتى أتى اليمن ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد رضي الله عنه فاتوا بغنائم وأطفال ونساء غير ذلك فجعل علي رضي الله عنه على الغنائم بريده ابن الحصيب رضي الله عنه ثم بعث علي رضي الله عنه بشيء من هذه الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عين بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إم عالقمة وإم عامر بن الطفيل مثل في الأمانة ولقد ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا عاليا في أذاء الأمنة التي نيطت به فقد أخرج البيهقي في دلائلي بسند جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قال أبو سعيد رضي الله عنه فكنت في من خرج معه فلما أخذ من إبل الصادقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلها وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا وقال إنما لكم منها سهم كما للمسلمين فلما فرغ عليه رضي الله عنه من أمر اليمن انطلق راجعا مسرعا حتى أدرك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر علينا إنسانا فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أصحابك حتى تخدم عليهم قال أبو سعيد رضي الله عنه وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي رضي الله عنه منعنا إياه ففعل فلما جاء علي رضي الله عنه عرف أن إبل الصدقة قد ركبت ورأى أثر المركب فذهم الذي أمره ولامه وقد عد بعض أصحاب علي رضي الله عنه ذلك منه غلرة وتضيقا فلما رجعوا إلى المدينة شكا ابو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من علي رضي الله عنه قال أبو سعيد رضي الله عنه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا وقال يا سعد بن مالك ابن الشهيد ما بعد قولك لأخيك علي؟ فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله قال أبو سعيد رضي الله عنه والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية موقف بوريلة بن الحصيب رضي الله عنه من علي رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيحه عن بوريلة بن الحصيب رضي الله عنه قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمص وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فخلت لخالد ألا ترى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتب غض علي قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك ورأى الإمام أحمد في مساده والتحوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال لم يكن أحد من الناس أغضى إلي من علي بن أبي طالب حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض عليه فبعث ذلك الرجل على خيل فصاحبته وأبى أصحابه إلا على موضوع علي فأصاب سبيًا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى له من يخمزه فبعث إلينا علي رضي الله عنه وفي السبي وصيفة من أفضل السبي فلما خمت وصارت الوصيفة في الخمس ثم خمس فصارت في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في آل علي رضي الله عنه فأتانا ورثه تغطر فقلنا ما هذا قال ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي وقعت عليها فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت بعثني فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تغض عديا، فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبغض، وإن كنت تحبه فزد له حبا فالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال بريدة رضي الله عنه فما كان من الناس أحد بعد قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من علي أراد الإمام احمد في مسنده في بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة رضي الله عنه قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير فقال يا بريدة هل سأول بالمؤمن من انفسهم قلت بلى يا رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. أرأي ما مترمديه في جماعه. بسلام الحسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعث الى اليمن جيشين وأمر على أحدهما عريا رضي الله عنه على الآخر خاردا رضي الله عنه. وقال إذا كان القتال فعلي قال فافتتح عالي حصنا فاخذ منه جرية. قال البراء فكتب مع خارد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرا الكتاب رأيته يتغير لونه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت وظل علي رضي الله عنه في اليمن يقريءهم القرآن ويعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بالموسم موسم الحج فرجع علي رضي الله عنه فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سيأتي الثالث عشر وفد حضرموت. موت قادم وفد حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد كندة وكان فيهم وائل ابن حجر رضي الله عنه وكان أحد الأشراف من أبناء الملوك وفي طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ عدو لهم وائل ابن حجر فحلف أحدهم وهو سويد بن الحنظلية أنه أخوه فخلت سبيله، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ومداره بسند حسن عن سويد بن الحوالية قال خرجنا وديز رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو الله فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخي فخلت سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرج أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كنت أبرهم وأصدقهم. صدقت المسلم أخو المسلم فلما وصلوا إلى المدينة رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطعو الى ابن حجر أرضي الله عنه ارضا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم حنويل بن حجر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا وأرسل معه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ألا أعطيها إياه فقال معوية رضي الله عنه أرضفني خلفك فقال وائل رضي الله عنه لا تكن من أرداف الملوك فقال معاوية رضي الله عنه أعطيني نعلك فقال وائل رضي الله عنه انتعل الظل الناقة قال فلما استغرف معاوية رضي الله عنه أتيته فأقعدني معه على السريز وذكر لي الحديث فقال وائل رضي الله عنه وردت أني كنت حملته بين يدأين حرص وائل بن حجر رضي الله عنه على تحلم الدين وكان وائل بن حجر رضي الله عنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعلم أمر الدين فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا أنظرت كيف يصلي قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كان تاحد ومن ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كان تاحد ومن فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع فلما قعد ابتر شريزه اليسرى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع حد مرثاقه على فخذه اليمنى وعقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بأصبعه الصبابة السابع عشر وفد مذهج قدم وفد مذهج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وكان فيهم هاني ابن يزيد رضي الله عنه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والبخاري في الادب المفرد والحاكم سند جيد عن ابن هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال ان هاني ان لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون هاني ان ابا الحكم فدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الله هو الحكم واليه الحكم فلم تكن ابا الحكم فقال رضي الله عنه إن قومي إذا اختربوا بشيء رضوا بحكمه بي حكما بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لحصل فما لك من الولد قال شريح وعبد الله ومسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهم أكبر قال شريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح فدعا له ولولده فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم ارضا حيث أحب في بلاده فقال أبو شريحن يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب للجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وباذل السلام وإطعام الطعام وهكذا تتبعت الوفود في سنتي تسع وعشر وتأخر بعضها إلى السنة الحادية عشر لمهجرة إلا هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن أن نقفكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته